وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ لَكُمْ ۖ الْأَوَّلِينَ ۖ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ ۖ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَاسْتَقِمْ عَلَيْنَا كَذَٰلِكَ مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ ربي أعلم بِمَا تَعْمَلُونَ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 نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي ذبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلنا فَإِنَّ بَعْضَ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ زَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ ضَغْطٌ شَوَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون